فإن الشياطين تنتشر حين اذ ذهب ساعة من الليل فخلوهم واغلقوا الابواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا واوكوا قربكم واذكروا اسم الله وخمروا انيتكم واذكروا اسم الله ولو ان تعرضوا عليها شيئا واطفيئوا مصابيحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه أجمعين تم التسجيل والميكساج باستوديو 24 لدى تسجيلات قرطبه الإسلامية المملكة العربية السعودية صندوق بريد ومئة 8196 الرياض أحد 11482 هاتف وفاكس المعرض 45 93 409 هاتف الاستوديو 45 86 340 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تم تنزيل هذه الماده